الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثنا في الليلة الماضية عن قوله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا اولو الألباب قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار فهذا عود للحديث عن الإنفاق وكما ذكرنا أن الآية السابقة جاءت في ثنايا الحديث عن الإنفاق وبينا وجه المناسبة بينها وبين الموضوع الذي تتحدث هذه الآيات عنه فهنا عاد الحديث إلى الإنفاق الحديث المباشر الذي يبين الله عز وجل فيه التفاصيل والتشريعات والمرغبات وكذلك أيضا التحذير مما يجب الحذر منه مما يتصل بهذا الباب وما أنفقتم من نفقه ما بذلتم ودفعتم وأعطيتم من مال أو غيره كثير أو قليل سواء كان ذلك على سبيل الفرض أو كان ذلك على سبيل التطوع أو نذرتم من نذر ما أجبتم على أنفسكم من النذور والنفقات التي يلزم المكلف بها نفسه من غير الزام الشارع ابتداء فذلك هو النذر سواء كان ذلك من المال أو من غيره فقد يكون النذر بصيام أو صلوات أو يكون النذر بحج أو عمرة أو بمال ينفقه أو بغير ذلك فإن الله يعلمه فهو المطلع على الظواهر والبواطن طلع على الأعمال ولا يخفى عليه من أحوال خلقه قليل ولا كثير. طلع على نفقاتهم وعلى نذورهم وعلى نياتهم ومقاصدهم ثم بعد ذلك يجازيهم على ذلك. كذلك أيضا جاء تذيل هذه الآية ومال للظالمين من أنصار أولئك الذين يحملون المقاصد الفاسدة والنيات المنحرفة في نفقاتهم وأعمالهم ونذورهم وكذلك. أهل الإشراك وكذلك أيضا أولئك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كل هؤلاء من جملة الظالمين وما للظالمين الذين يمنعون الحقوق الواجبة لله تبارك وتعالى ولخلقه هؤلاء ليس لهم أنصار ينصرونه من عذاب الله تبارك وتعالى ويخلصونهم منه فيكون هؤلاء قد أسلموا إلى جزائهم المحتوم وأسلمتهم أعمالهم ونياتهم الفاسده يؤخذ من هذه الايه ايها الاحبه وما انفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه هذه الايه جاءت كالتذييل لما ذكر قبلها فالله تبارك وتعالى قبل ذلك قد بين وجوه الإنفاق وما يرغب فيه وبين حال تلك النفقات التي يخرجها أصحابها بمقاصد فاسدة والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فهذا كله مما ذكره كذلك أيضا في هذه النفقات التي يتخير صاحبها الفاسد والرديء من ماله فيخرجه ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه بعد أن أمرهم بالإنفاق من الطيب من أموالهم أنفقوا من طيباتي ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه ثم ذكر عدته وعدة الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا جاء هذا التذييل والتأكيد هنا أن النفقات التي تخرجونها معلومة وأن ذلك لا يضيع عند الله تبارك وتعالى فلا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه وأحوالهم وأصاف نفقاتهم ومقادير ذلك فهنا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فما هذه تفيد العموم فكل نفقة ينفقها الإنسان الله يعلمها سواء كانت هذه النفقة كثيرة أو كانت هذه النفقة قليلة سواء كانت هذه النفقة جيدة من نفيس ماله وسنامه أو كانت هذه النفقة من رديئه أو من أوساطه فهذا يبعث المؤمن على البذل والحياء من الله تبارك وتعالى لأن الله مطلع على نفقته هذه التي يخرجها قلت أو كثرت جادت أو كانت بأضداد ذلك فإن الله يعلمه ثم تأمل وما انفقتم من نفقه فنفقه هنا نكره جاءت في هذا السياق الذي تدل فيه على العموم أي نفقه ثم سبقت أيضا بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم يخل من على النكره في سياق الشرط أو النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم فإذا سبقت بمن فإن ذلك يجعلها نصا صريحا في العموم يعني أنها أقوى في العموم وهنا جاء هذا الأسلوب القوي الذي يبين أن الله لا يخفى عليه قليل ولا كثير وما أنفقتم ما قال وما أنفقتم نفقة أو نذرتم نذرا فإن الله يعلم هذا يدل على العموم لكنه حينما قال وما أنفقتم من نفقة فهذا نص قاطع في العموم أنه لا يخفى على الله عز وجل منه شيء والجزاء بمثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر وهذه هي الآية الوحيدة كتاب الله عز وجل التي تشعر أو قد يفهم منها أن النذر مما يرغب فيه لكن هذا المعنى يحتمل لأن المقصود هنا بيان أنه لا يضيع عند الله شيء وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالنذر أنه إنما يستخرج به من البخير الشحيح ولذلك قال الفقهاء بأن النذر يكره ابتداء يعني أن ينشئ الإنسان نذرا أن يجب على نفسه ما لم يجبه عليه الشارع لأنه قد يعجز عن ذلك ولكن الذي جاء صريحا في الثناء وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فالوفاء بالنذر عبادة جليلة تدل على صلاح وتقوى ومراقبة لله تبارك وتعالى لأن الناس لا يطلعون على هذا والإنسان في كثير من الأحيان حينما تتحقق مطالبه أو تندفع عنه المكاره ينسى لكنه في لحظات الشدة قد يصدر عنه مثل هذا النذر فإذا تحقق مطلوبه ضعف وتراجع وبدأ يسأل عن كفارة اليمين أنحو ذلك فهنا على كل حال وما أنفقتم من نفقة أو نذرت من نذر وجاء النذر بنفس الأسلوب الذي جاء في النفقة مع أن النذر من جملة النفقات إن كان ذلك النذر من قبيل نذر الصدقة نذر إخراج المال فيكون بهذا الاعتبار من قبيل عطف الخاص على العام لأن النذر من جملة النفقات بهذا الاعتبار أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه قوله فإن هذا يدل على التوكيد بمنزلة إعادة الجملة مرتين كأنه يقول الله يعلمه الله يعلمه فإذا قال ذلك العظيم الأعظم لا شك أنه يدل أيضا على عظم الجزاء إذا قال الكثير لمن يعمل له في الخدمة ونحوها إذا قال له كل ما تعمل فإني أعلم به كل ما تبذل أنا عالم به لدي علم بأعمالك وبذلك وجهدك الذي تقوم به فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه سيجازيه الجزاء الأوفى على هذا وهذا لربما يكون أبلغ من قوله سأجازيك عليه لكن حينما يقول أنا عالم به يذهب الذهن كل ما ذهب ماذا عسى أن يكون هذا الجزاء والعطاء الذي يقابل هذا؟ العمل فإن الله يعلمه والعطية تكون بقدر المعطي والله هو الكريم الأكرم فإذا جاد العبد جاد الله عليه أضعاف أضعاف أضعاف ما بذله ومن ثم فالمعاملة مع الله أيها الأحبة ليس فيها خسارة هي معاملة رابحة وكذلك أيضا قوله فإن الله يعلمه أذا يبعث على الطمأنينة في النفوس نفوس المنفقين أن هذه النفقات لم تذهب ولا حاجة لإخبار الناس عن هذا البذل وهذا الإنفاق حينما يقول الله عز وجل فإن الله يعلمه إذا ما الحاجة لعلم الآخرين قد يعلم الإنسان الآخرين كما ذكرنا في بعض المناسبات لأنه يخرج المال والمال عزيز على نفسه وهو شقيق الروح فإذا أخرجه تسللت النفس من مسارب خفية تبحث عن سلوه وتبحث عن الأعواب تبحث عن العوض ما يعوضها بذل هذا المال الشاق فيبدأ الإنسان يتحدث عن نفقته بطريق أو بآخر بأسلوب صريح يقول انا قدمت أنا بذلت أنا تبرعت أنا أنفقت انا قمت هذا المشروع أو كان ذلك بطريق غير صريح كان يتحدث مثلا أنه يعرف فلانا وفلانا وفلانا من رؤساء الجمعيات وهو رجل من الأغنياء رجال الأعمال وأنه على علاقة وطيدة بهم منذ زمان طويل فهذا يعني أنه يتواصل معهم بالبذل والإنفاق هذه رسائل تصل والنيات عند الله عز وجل لا نقول في نية أحد شيئا ولكن ينبغي على العبد أن يحذر وأن يخاف من أن يضيع عمله ونفقته فقد ينفق المال الكثير ثم لا يؤجر بل يكون عليه من الوزر ثم كذلك أيضا يذهب عليه هذا المال. فإذا بدل الإنسان لا حاجة لإخبار الناس كذلك في سائر الأعمال لا حاجة لأن يتحدث الإنسان أنه اعتمر وأنه ذهب في ليلة من ليالي هذا الشهر أو أنه في العشر الأواخر قضاها بجوار بيت الله الحرام لا حاجة لهذا وقد ابتلي الناس بذلك كثيرا في هذا الوقت بالسابق كان الرجل ربما يتحدث مع الرجل أو مع الرجلين لكن الآن يمكن أن يضع في هذه الوسائل مع الصور والتوثيق يصور من المكان الذي يسكن فيه من الفندق الفخم الذي يسكن فيه ويصور نفسه على الصفا وهو أيضا في حال الطواف والسعي ويصور نفسه عند الاحرام ولربما يصور نفسه ويوزع أيضا الإفطار على المعتمرين أو على الناس هنا وهناك فإن الله يعلمه إذن لا حاجة لي مثل هذه المزاولات لا حاجة لأن نخبر الآخرين عن أعمالنا عن نفقاتنا عن بذلنا عن حجنا عن عمرتنا وإنما اللائق أن يخفي الإنسان وذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل أنفق نفقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فإن استطعت أن تكون بهذه المثابة ففعل إن استطعت أن لا يطلع مخلوق أقرب الناس إليك على هذا العمل ففعل بعض الناس يقول تصدقت عن أبي عن أمي حفرت بئرا بنيت مسجدا هل أعلمهم بذلك لإدخال السرور عليهم نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإدخال السرور عليهم صدقة أبر ولكن قد يكون إخفاء الصدقة يوصل صاحبه إلى أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومن هنا أيضا نقول لا حاجة قد الناس لهم اعتبارات ولهم حسابات لكن لا حاجة للإلحاح والضغط من طبل المؤسسات المانحة على المعطين من الجمعيات ونحو ذلك أن يكتبوا إفادات أنهم أقاموا هذه المشروعات باسم هذه المؤسسة وباسم هذا المحسن والمنفق والمتبرع ونحو ذلك ثم يعلق هذا لربما على جدران المكتب أو على أرفف المكاتب في هذه المؤسسة أو الجمعية فإن الله يعلمه ولا حاجة لأن يخبر من زارها ومن طاف بها أن يخبر وقال قدمنا كذا وقامنا المشروع الفلاني وفعلنا كذا وهذه شهادة شكر من الجهة الفلانية وهذه كذا وبنينا كذا من المساجد ونحو ذلك بعض الناس قد يقولوا نحن نفعل هذا من أجل أن يثق الناس بتبرعاتي ونحو ذلك أقول اجعل هذا بينك وبينهم لكن أن يخبر كل أحد وأن تجعل هذه في حيطان هذه المؤسسة نقول فإن الله يعلمه ولذلك أصحاب هذه المضرات ينبغي أن يؤكدوا على هؤلاء العامل هذا المعنى وكذلك نقول بالمكاتب الخيرية والتعاونية والجمعيات جمعيات البر ونحو ذلك لا داعي لملء الدنيا حديثا وضجيجا عن أعمالنا ونفقاتنا ونحو ذلك ونحن نتحدث دائما بإنجازاتنا ونحو هذا أذا نقول ممكن يكون لكل أحد بحسبه يعني المنفق قال له هذا المال صرف في كذا وكذا وكذا وذهب في وجهه الصحيح أما ما زاد على ذلك فقد لا يخلو من إشكال والنيات أيها الأحبة من أصعب الأمور من جهة الضبط ولهذا قال بعضه استلف نحوا من هذا يعني في صعوبة الإخلاص الورع قالوا سهل إذا وقع في نفسك تردد من شيء فدعه والترك سهل لكن الإخلاص النية تتقلب على الإنسان توثيق من أجل تحصيل الثقة عند هؤلاء المتبرعين من أجل إذاعة اسم هذه المؤسسة من أجل نشر الخير من أجل تبريرات كثيرة قد نقولها كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الاحتساب احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى في هذه الأعمال والنفقات التي ننفقها وما أنفقتم من نفقة فهذا النفقات يدخل فيها نفقات المال ويدخل فيها نفقة الجاه ويدخل فيها نفقة العلم ويدخل فيها سائر النفقات وما للعموم وما انفقتم من نفقة ونفقة المال تدخل في ذلك دخولا أوليا لأن السياق فيه في الحديث عن النفقات المالية وقوله تبارك وتعالى فإن الله يعلمه فهذا في ضمنه كما ذكرنا الوعد لهؤلاء المنفقين وكذلك في ضمنه وعيد وإن كان الوعد أوضح في ضمنه وعيد لأنه قال فإن الله يعلمه إذا كانت هذه النفقة من رديء المال كذلك الرجل الذي جاء بعذق من شيص وعلقه في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبه لا يأكله شيصا يوم القيامة ولهذا قال الله عز وجل كما سبق ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تهمضوا فيه فالله تبارك وتعالى يعلم هذه النفقات من كسب طيب أو كانت من كسب حرام أو كانت هذه من أطيب ماله وأفضله أو من أوساطه أو من رديئه هذا الذي لا ينفق إلا من المرذول من المال فهذا الله يعلمه فيستحي العبد من ربه تبارك وتعالى ثم أيضا جاء ذلك صريحا بقوله وما للظالمين؟ من أنصار وما للظالمين من أنصار يدخل فيه كما ذكرت أهل الإشراك فهم أعظم الظالمين كما قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم ويدخل فيه أهل الرياء فإن هؤلاء من الظالمين لأنهم قد طلبوا المحمدة من الناس والتفتوا إليهم وتطلعوا إلى ما عند المخلوقين وأعرضوا عن الخالق وما للظالمين فهذا الذي ينفق ويريد من الناس أن يثنوا عليه وأن يطروه وأن يذكروه هذا من جملة الظالمين أولا ليس لهم أنصار هم يتطلعون ألاحظ الجزاء من جنس العمل هم يريدون من هؤلاء الناس أن يكونوا لهم عونا وردا وقوة وسببا للرفعة والتمكين حيث يريدون الحظوة في نفوس الناس يريدون أن يكون لهم مكانا في المجتمع فيظهر هذه الأعمال ولكن الواقع أنه لا يجد انصارا فيبقى اسيرا يأسره عمله السيء وكذلك أيضا وما للظالمين من أنصار ما للظالمين من أنصار أخذ منه بعض أهل العلم أن من دعا على أخيه المسلم بغير وجه حق فإنه ظالم والله يقول وما للظالمين من أنصار وقال إنه لا يفلح الظالمون والدعاء يستجاب ما لم يكن بإثم أو قطيعه رحم فإذا دعا الإنسان ظلما على غيره فإن ذلك لا يستجد ينبغي على المسلم أن يتوقى دعاء الناس عليه ويحترز من ذلك بترك موجباته ولكن لو أن أحدا يدعو على الناس ظلما فإن ذلك يرجع إليه ولا ينالهم شيء من ذلك وما لظالمين من أنصاره وقد يقع هذا كما يحصل السؤال عنه حينا بعد حين من الوالد لولده أو من الوالدة لابنتها فبعضهم يسأل يقول لم أدع شيئا مما أستطيعه من البر إلا فعلته ولكن أقابل بالدعاء عليه دعاء يكسر الحجارة هل يصيبنا هذا الدعاء نحن نقول يتوقى الإنسان دعاء الوالدين ودعاء الوالد على ولده مستجاب لكن إذا كان بهذه الطريقة الولد قد فعل ما يستطيع البنت فعلت ما تستطيع لم يكن هناك تقصير إلا أن هذا الوالد لا يعجبه شيء ولا يرضيه شيء ثم يدعوه على هذا الولد. يعني بعضهم يحسن يقول أحسن وأقابل بدعاء علي وبركل وتصرفات يستحي العاقل من مجرد حكايتها. يقابله بوجهه في هذه الأمور المستقدمة وهو يحسن إليه ويقبل رجله ويركله مثل هذا. الله حكم عدل مثل هذا أرجو أن لا يستجاب دعاؤه في ولدي إذا بذل وسعه في البر والإحسان. وتجنب أسباب استخط والاستفزاز والتقصير في حق أبويه كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الأخذ بيد السخي والكريم كلما أثر الله أرحم بعباده إذا كان الظالم كما قال الله في ختم هذه الآية هما للظالمين من أنصار فمفهوم المخالفة أن غير الظالمين أن أهل الإيمان والطاعة والبر ونحو ذلك لهم أنصار فالله ينصرهم وهذا أيضا يؤخذ منه تحري العدل والبر والطاعة فالظلم عند أهل السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير موضعه وهذا أصل معناه في لغة العرب كل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم في اللغة قائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم يعني يتقول ظلمت لكم سقائي هو ضرب اللبن قبل أوانه قبل أن يرو فذلك يضيع زبده فهو ضرب في غير موضعه فهذه تقول ضربت لكم سقائي ثقاء اللبن وهل يخفى على العكدي العكد عصب اللسان وهل يخفى على العكدي الظليم يعني اللبن الذي ضرب قبل أن يروب فذهب زبده فهذا وضع الشيء كذلك أيضا يقال للقبر الذي لم يكن موضعا للحفر يقال الحفرة هذه مظلومة باعتبار أنه حفر في غير موضع حفر قبل ذلك وهكذا أيضا في شواهد من كلام العرب مبثوثة في كتب التفسير واللغة والأدب تدور حول هذا المعنى وما للظالمين من أنصار فأهل السنة يقولون بأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فوضع العبادة لغير الخالق هذا أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم النفقة حينما تكون من كسب غير طيب أو توضع في معصية لله الزوجة بعض الناس يتبرع لكن يتبرع المن؟ جمعيات تنصيرية وما للظالمين من أنصار يتبرع يتبرع لباطل يتبرع لحفلة ماجنة يتبرع لحفلة محرمة فهذا ومال الظالمين من أنصار فكل نفقة في باطل فهي من الظلم وضع المال والنفق في غير موضعها وقل مثل ذلك أيضا الظلم الذي يكون بالنفقه التي يرائي صاحبها فيها وكذلك الذين يؤذون المعطين بالمني والأذى فهؤلاء ظالمون فيخاف الإنسان لأن الله يقول وما للظالمين من أنصار كذلك أيضا وما للظالمين من أنصار أدعم الآية في سياق الإنفاق لكن جاء هذا الختم على سبيل العموم وما للظالمين من أنصار لعموم الظالمين فيدخل فيه كل من كان ظالما ولو بالإشراك يعني ولو لم يكن له نفقات فهذا داخل فيه كذلك عندما قال بأن التبذير يحصل في النفقة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فهذا قد يدخل فيه هذا إذا كان في طاعة الله عز وجل عند بعض أهل العلم وقد مضى الكلام على هذا هل في النفق في سبيل الله سرف لكن إن لم تكن كذلك في النفق على نفسه وأولاده الإصراف هذا لا شك أنه من قبيل الظلم وما للظالمين من أنصار وما قال وما للظالمين من ناصر أو نصير وإنما قال من أنصار لأنه جمع الظالمين فقابله بالجمع فليس لهم أنصار لا ينصرهم الله عز وجل ولا ينصرهم الملائكة ولا ينصرهم أحد من الخلق أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل ينفعنا وياكم ما سمعنا سألنا وياكم هداه مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم الله إن كان من إضافة أو سؤالنا الذي له قدره فإنه يؤاخذ بحسب ما أعطاه الله عز وجل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ونحن قد نستهين بالدعاء وهو أعظم سلاح وإذا ردت أن تعرف حقيقة ذلك فانظر إلى حالك مع الدعاء حينما تتحرى اوقات الإجابة في السجود هل نحن ندعو لإخواننا المسلمين المنكوبين هنا وهناك إن الكثيرين أيها الأحبة لربما يتصور أن نصرة هؤلاء بغير ذلك أن يكون مثلا في دعاء القنوت هذا لا يلزم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيدعى لهم في القنوت ولكن نحن هل ندعو حينما نسجد الله عز وجل حينما نتحرى ساعة الجمعة حينما نكون في ثلث الليل الآخر طول العام هل ندعو أو لا في كثير من الأحيان نقصر في مثلي هذا فالمقصود أن من رحمة الله عز وجل أن التكليف يتفاوت والتبعة تتفاوت بحسب قدر الناس وإمكاناتهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل يجوز تأجيل الزكاة؟ الأصل أن تخرج في وقتها لكن يجوز أن تؤجل الزكاة لمصلحة معتبرة شرعا مثل هذا الإنسان ينتظر غائبا سيعطيه الزكاة هذا يعرف فقيرا لكن هذا الفقير الآن غير موجود سافر وسيرجع فيحفظ له هذه الزكاة حتى يرجع هذا لا إشكال فيه يؤجل الزكاة لهذا يؤجل الزكاة لمصلحة تتعلق بالزكاة أو بالمعطين لهذه الزكاة لا لمصلحته هو وقد لا يكون عنده مال نقود لكن تجب عليه الزكاة فيمكن أن ينتظر يعني عنده مساهمات وليس عنده نقود فنقول إذا صفيت هذه المساهمات يحسب الزكاة كل سنة فإذا صفيت هذه المساهمات أخرجها ما لم تكن متعثرة فإذا كانت المساهمات متعثرة وبقيت سنين ثم جاءته هذه الأموال أو بعض هذه الأموال فما يسأل الناس اليوم يقال أخرجوا زكاة سنة واحدة ولو طالت السنين في المساهمات المتعثرة قل رجل لديه عروض تجارة تبلغ حوالي مليون ريال يريد أن يخرج الزكاة لكن لا يوجد معه مال مقدار الزكاة فهل يجوز تقصيد الأصل أن يخرجها لكن لو لم يكن عنده فإنه يقيد ذلك ثم بعد ذلك يخرج هذه الزكاة متى ما صار في يده المال يعني لا يطالب هو ببيع المصنع متى حتى يخرج الزكاة لا يطالب بأن يبيع العمارة التي مثلا يسكنها أو يؤجروها أو نحو ذلك حتى يخرج الزكاة لكن نقول اجمع وأخرج هذا واضبطه بحيث لا يضيع منه شيء أو ينسى يقول هل قاعدة لا ثواب إلا بنية قاعدة كلية مضطردة أم أن الأعمال التي رتب عليها الشرطة مخصوص يحصل ولم يستحضر فعله هذا الثواب وهل يفهم من حديث بضع حديث صدقة أن بعض الأعمال يحصل هذا كرته في بعض المناسبات لا ثواب إلا بنية ليس على إطلاقه العلماء يذكرون ثلاثة أنواع من الأعمال فيما يتصل بالنيات النوع الأول هو ما لابد فيه من نية مما يلتبس بالعادة كالغسل والغضو ونحو ذلك أو كان لا يتميز إلا بها مثل صلاة الفرض وصلاة النفل ونحو هذا فهذا لابد فيه من نية النوع الثاني وهو عبادات وأعمال جاء التقييد بالاحتساب فيها جاء التقييد يبتغي بها وجه الله هكذا جاء مقيدا ونحو ذلك فمثل هذا لا شك أن احتساب الأجر ونحو ذلك يكون أعظم بالمنزلة لكن هل يتوقف عليه؟ جاء النوع الثالث من الأعمال غير مقيد وفي بضع أحدكم صدقة المرأة التي البغية التي رأت الكلب فسقته المرأة التي جاءت تسأل عند عائشة رضي الله عنها معها ابنتان فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات فأعطت كل بنت تمره ورفعت التمره إلى فيها فهتفت بها كل واحدة من هؤلاء البنات فقسمتها بينهما بعضتها فكان ذلك سببا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حقها مع أن الظاهر أنها لم تحتسب فهذا أمر جبلة كذلك الرجل الذي وجد الشوك غصن الشوك في طريق المسلمين فأزاله لألا يؤذيهم فهناك أعمال لم يذكر فيها الاحتساب فهذه يقال لا يشترط فيها نية الأجر والثواب تبسمك في وجه أخيك صدقة يؤجر عليها الكلمة الطيبة صدقة لكن بشرط واحد ألا يقصد بذلك قصدا فاسدا كالرياء والسمعة ونحو ذلك فإذا استلم من هذه الآفة فهو مأجور كل معروف صدقة ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يزرع زرعا فيأكل من إنسان أو طير أو بهيمة حتى ما سرق منه فإنه يؤجر على ذلك لا يضيع عند الله شيء مع أنه لم يحتسب هذا مع أنه قد يغضب حينما سرق منه أو أكلت منه البهيمة أو أكل منه إنسان من غير إذنه لكنه يؤجر على هذا هذا أيضا يقول ما معنى قول الداعي أمتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعلها الوارث منا يعني آخر ما نفقد لأن هذه آلات الإدراك فإذا ذهبت لا قيمة للحياة سمع البصر إذا كان الإنسان لا يسمع ولا يبصر صار في حال كأنه قد رد إلى أرض العمر فتبقى واجعلها الوارثة منا يعني آخر ما يبقى آخر ما نفقد أن نمتع بالسمع والأبصار فلا يكون ذلك مسلوبا من الإنسان كيف نجمع بين قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون وبين كونه سبحانه وتعالى يفعل أشياء كخلقه آدم بيده وكتابة التوراة بيده لا بقول كن لا منافات الآيات الأولى تدل على كمال قدرته تبارك وتعالى وما أخبر أنه فعله بيده أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على عناية وتشريف لهذا المخلوق مثلا كآدم أو لهذا الوحي كالتوراة التوراة غير مخلوقة هي كلام الله تبارك وتعالى فيدل على عناية بهذا وإلا فالله قادر على أن يخلق آدم بقول كن وعلى أي ينزل الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام من غير كتابه كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي لكن التوراة هي كلامه سبحانه وتعالى يقول هل يجوز للداعي أن يقول اللهم قاتل معهم بنفسك الكريم حاشا وكلا فالله أجل أعظم من أن يقاتل هؤلاء الخلق الضعفاء الهداء ومن الخلق؟ تعالى الله وتقدسه ملك واحد ينفخ نفخه على هؤلاء وجيوشهم وجموعهم وأسلحتهم وطائراتهم وبارجاتهم وحاملات الطائرات نفخ واحدة من ملك تجعلهم خبرا بعد عين يقال إن جبريل صلى الله عليه وسلم أخذ قرى ليست قرية واحدة والمؤتفكات قرى لوط يقال أنه بريشة من جناحه بطرف جناحه حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ثم قلبها ثم أتبعوا بالحجارة الخلق أضعف من ذلك طيب عندكم شيء كيف؟ ذكرت هذا قلت بالنسبة لإنشاء النذر مكروه لأن الإنسان قد يعجز عنه ويستخرج به من البخيل كما قال المستوى كان يقول يا رب أنا ما أتصدق إلا إذا حققت لي كذا أنا ما أتصدق إلا إذا شفيتني سنتصدق وعبد الله عز وجل تقرب إليه بالصدقات والنفقه والإبادة والقربه لكن الوفاء بالنذر واجد فهنا قال يوفون بالنذري فبعض الناس ينذروا لكنه لا يبالي بعد ذلك حينما يتحقق مطلوبه ينسى نسي ما كان يدعو إليه من قبل هذا حال كثير من الخلق في حال الشدة يتضرع ويتقرب وإذا حصلت العافية ضعف ونسي وغفل نعم السلام عليكم